قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ أَقَوْمٍ قَدْ ظَلَلُوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّ كَثِيرًا وَأَضَلُّ كَثِيرًا وَظَلَّ عَنْ سَوَاءٍ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 لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا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 منهم فاسقون